Bismillahi r İnna ar-Rusul ila qomhi. Ana nẓir qomak. Ana nẓir min قال "Sözlerini kılıyorum. Söylediklerimi yaparım. Söylediklerimi yaparım. Söylediklerimi yaparım. Söylediklerimi yaparım. Söylediklerimi yaparım. Söylediklerimi yaparım. Söylediklerimi yaparım. Söylediklerimi yaparım. Söylediklerimi أجل الله إذا جاء أَلَا يوخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا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 ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء لكم مدراة ويُمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوف ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهمون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 إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا